بوك تو تيشة تسعة تسعة يميها شبوة أيام الأسبوع أيام الأسبوع يوم شني الاثنين الاثنين يوم شلشي الثلاثاء الثلاثاء يوم غفئي الأربعاء الأربعاء يوم خميشي الخميس الخميس يوم ششي الجمعة, الجمعة يوم شبات السبت السبت يوم ريشون الأحد الأحد هشبوع الأسبوع, الأسبوع من يوم شني أد يوم ريشون من الاثنين إلى الأحد من الإنين إلى الأح هيش بشوعوم شني الوم الأول هو الإثن اليوم الأول هو الإنينحيومها الشيب شوع يومششي الوم الثي هو ساء الوم الثي هو, هو, هو ثلاثساء هي الشبة شوع ي الوم الث هو الأرباء الوم الث هو الأربعة هي غ ش خ اليوم الراب هو الخيس اليوم الرابعة هو الخميس خبة ش الوم الخامس هو الج الوم الخامس هو الج الششيبة الوم السادس هو الوم سادس هو الس شبة شوع ي الوم الساب الوم الساب هو, هو الاح الأسبوع فيام في س ام خش بال ن. نعمل خمسة أيام فقط نحن نعمل خمسة أيام فقط.